الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا لا تدلوا استووا لا تدلوا الله أكبر الله أكبر هو محصول <اللهم> قطايه ابنيا حتكمي والبرد الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 Allilīn Āmīn Bismillāh In وَسَلَّنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُون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 Allahue akbar Samia Allahue Lima hamidah Rabbana Wala kal ham Allahumma rabbana Lima kal hamidah Allahue akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Rabbil Rahman Allahu Akbar Allahu Akbar Allah أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله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 مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا الله أكبر الله أكبر, الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmat